Dat is een beetje een قسمت ذاوين لجراحت على حق ثقنيتنا صاحه عندك يد ما نحس بالشوابي روحها تعذر في الاسماح <تصفيق> في مليلي اثر ربي لوقف ماتزاوي لا للجراح نكير ما زيدني مش الحق <تصفيق> لي تناصح عينك نالحش في الشومين ارد الحق تكوني تناصح اني نمشيو مثل الحرير اغاري خازونوف دافوسين اني نمشيو مثل الحرير ارمي علي راس دو و ضريم اني الخير من الخير لا سعد يغكلم حيني مرمي قرغ الموت سخير لا تذكر يكسف عن المي مرغ طلبت يات أعور من وثاغثين لمي والسن ذكير التسوار لك عور من, من, من وثاغثين أسميت بن في الله نثاث أثذ ورضو ثمي في ليم أسميت بن في الله نثاث أثذ ورضو ثمي عيم في ليم جورم مخرح عن dens ba'atni kul Naar de wagen, die ik hier wil praten. Aan het einde van de zon, de ik wil praten. Aan het einde van de zon, de ik wil كل غرد شيئين فلا ملي وقاطع يدعي